ستة. استمع إلى العبارات واعدها، ثم اكتبها في دفترك. اجلس مكانك. اجلسي مكانك. قم من مكانك. قومي من مكانك. افتح النافذة. افتح النافذة. أغلق الباب. أغلق الباب. استمع إلى المدرس. استمعي إلى المدرسة. أنظر إلى السبورة. انظري إلى السبورة